بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس طورت وإذا النجوم انكذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش خشرت وإذا البحار تجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء تشقت وإذا الجحيم تعررت وإلى الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنة الجوار الكنس والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون